اللهم يا فرجنا، يا ربنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيم، يا رحمان يا رحيم، يا ذا العرش الك، يا ذا العرش العظيم يا من ترانا وتسمع أصواتنا وتعلم بسرائرنا يا الله يا الله يا الله اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا من قلت وأنت أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم رفعنا أيدينا اللهم رفعنا أيدينا ووقفنا بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وأنت راضٍ عنا يا رحيم يا غفور اللهم لا تجعلنا ممن طردتهم عن رحمتك يا ربنا نعوذ بعزتك وعظمتك من أن نطرد وأنت الكريم اللهم يا مولانا ويا سيدنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا من تكشف الضر يا من تكشف الضر وتسمع المضطر اللهم انا مضطرون فارحمنا اللهم انا مضطرون فارحمنا اللهم إنا مضطرون فارحمنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان من صيام وقيام وصلاة وقراءة قرآن اللهم وفِّقنا لما بقي يا حي يا قيوم واجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانًا واحتسابًا لا رياءً ولا سمعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اعف عن والدينا ووالدي والدينا واعف عن زوجاتنا واعف عن أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا واعف عن من أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن, ظلمنا ومن ظلمناه يا ربنا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا واجعل صدورنا سليمه يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا يا ذا البطش الشديد يا فعالا لما تريد اللهم إن الظالمين قد طغوا وبقوا وقتلوا واستحيوا النساء ويتموا الأطفال اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اقتلهم شر قتلة يا جبار اللهم واحفظ إخواننا وأخرجهم من بينهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء اللهم من أراد بهذه البلاد شرا فأشغله في نفسه وجعل تدميره تدميره وأدر علي دائرة السوء يا رب العالمين اللهم حي يا قيوم اغفر لنساء المسلمين أجمعين اللهم اجعلهن من الصالحات ولأزواجهن من الطائعات ولك يا الله من القانتات وخص منهن الحاضرات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد <تصفيق>